Thank mm -hmm. you. وذا ريت في قلبي هو مني وذا ريت في قلبي هو تشغيل ترحالة فيها بابي تبغي كونك تردين تدوراً تبغي anna mutallim afal hawili bi ta'al Thank mm -hmm.